بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا فكلي من الرطب واشربي من الماء وطيبي نفسا بمولودك ولا تحزني فإن رأيت من الناس أحدا فسألك عن خبر المولود فقول له إني أوجبت على نفسي لربي صمتاً عن الكلام فلن أكلم اليوم أحداً من الناس في قوله وقره هو من القرار لأن الله اعطاها ما تسكن به عينها فلا تطمح إلى غيره وفي قوله فلن أكلم اليوم إنسياً فيه كراهه مجادلة السفهاء ومجادلتهم وفيه أن السكوت عن السفيه هذا هو المقرر ومن أذل الناس سفيه ومن أذل الناس سفيه لم يجد مسافها قال الله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا فجاءت مريم بابنها إلى قومها تحمله قال لها قومها مستنكرين يا مريم لقد جئت أمرا عظيما مفترا حيث جئت بولد من غير أب فأتت به قومها تحملها أي فجاءت مريم إلى قومها وهي تحمل عيسى دون أن تخفيه مطمئنة إلى أمر ربها غير مكترثة بما سيقوله الناس عنها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي فلما رآها قومها وهي تحمل مولودا قالوا يا مريم لقد فعلت منكرا عظيما إذن هم اتهموها بالزنا في ذلك والشيخ عبد الحي يوسف في تفسيره لهذه السورة قد بين أدلة كثيرة على ذلك ونقل عن صاحب أضواء البيان قولا يدل على هذا المعنى يا أب ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يا شبيه هارون في العبادة وهو رجل صالح ما كان ابوك زانيا ولا كانت امك زانيه فأنت من بيت ظاهر معروف بالصلاح فكيف تاتين بولد من غير أب هنا وما كانت أمك بغية أي ولم تكن أمك يا مريم زانية فتتأسى بها فكيف قارفت ذلك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 قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا قال عيسى عليه السلام إني عبد الله أعطاني الإنجيل وجعلني نبيا من أنبيائه إذن قال إني عبد الله فهو الذي يستحق العبادة لا شريك له قال إني عبد الله اتاني الكتاب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 مناسبة هذه الآية لما قبلها لما قال عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فأخبرهم بأنه عبد لله وأن الله هو المستحق العبادة لا شريك له وأخبرهم أن الله علمه الكتاب وجعله من جملة أنبيائه فهذا من كماله لنفسه ذكر بعده تكميله لغيره فقال وجعلني مباركا أينما كنت أي وجعلني ذا بركات كثير الخيرات ومن ذلك أن أكون نفاعا للخلق معلما للخير في أي مكان وزمان أكون فيه وهذا الذي ينبغي على كل أحد أن يكون مباركا أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مرغبا في طاعته فهذا من بركة الرجل ومن خلى من هذا فقد خلى من البركة فتمحق بركته وبركه من لقيه لماذا؟ لأنه سيصير يضيع الوقت ويفسد القلب وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده وابن القيم رحمه الله تكلم في رسالة له بكلام طويل واستدل بقوله تعالى ولا تطع من أضلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فليرجع إلى رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه وتأمل هي رسالة أحد إخوانه وقد قدمها بالدعاء بالبركة لأخيه وهنا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت هذه الوصية وصية كوصية الأهل نبيه صلى الله عليه وسلم وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وفيها رد على غلات الصوفية على بعض غلات الصوفية الذين يدعون سقوط الصلاة عن بعضهم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وجعلني برا بأمي ولم يجعلني متكبرا عن طاعة ربي ولا عاصيا له وبرا بوالدتي. ويسع كل إنسان أن يكون برا بوالديه. أي وجعلني الله بارا بوالدتي مريم مطيعا لها محسنا إليها غاية الأحسان. قد تقول كيف أبو الرومي أقول كن مطيعا لها محسنا إليها غاية الأحسان. ولم يجعلني جبارا شقيا. أي ولم يجعلني الله مستكبرا عن عبادته. أمي ولا غليظا في معاملة الناس هذا الذي يكون غليظ في معاملة الناس فليحذر مترفعا عليهم بل جعلني خاضعا خاشعا متذللا له متواضعا لعباده سعيدا في الدنيا والآخرة والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والأمان من الشيطان وأعوانه علي يوم ميلادي ويوم موتي ويوم بعثي حيا يوم القيامة فلم يتخبطني الشيطان في هذه المواقف الثلاث الموحشة طبعا هكذا فسروها وهي أوسع والسلام علي يوم ولدت أي والتحية من الله والسلامة والأمان لي يوم ولدت من جميع الآفات ومن ذلك السلامة من طعن الشيطان عند الولادة ولذلك جاء عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان رجيم ولذلك يقول ابن نزيم من استعاذ بالله صادقا أعاذه واستدل بهذا ويوم اموت أي وتحيه من الله يوم اموت وسلامه وامان لي من كل سوء ككرب الموت وسوء الخاتمه وعذاب القبر وفتنته ويوم ابعث حي أي وتحيه من الله وسلامه وامان لي يوم القيامه حين يبعثني حيا فيؤمنني من الفزع والاحوال وعذاب النار ولذلك هذه المشاهد سياتي في هذه السوره شدة مشاهد يوم القيامة فعلى الإنسان أن يحذر غاية الحذر ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك الموصوف المصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم وهذا الكلام هو قول الحق فيه لا ما يقوله الضالون الذين يشكون في أمره ويختلفون فيه ما كان لله أن يتخذ من ولد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 فاختلف المختلفون في شأن عيسى عليه السلام فصاروا أحزابا متفرقين من بين قومه فآمن به بعضهم وقال هو رسول وشفر به آخرون كاليهود وكما غلى فيه طوائف فقال بعضهم والله الله وقال آخرون هو ابن الله تعالى تعالى الله عن ذلك فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة العظيم بما فيه من مشاهد وحساب وعقاب وهذه قف عندها للذين كفروا من نشهد يوم عظيم أي فويل للكافرين الذين اعتقدوا في عيسى معتقدا باطلا ولغيرهم من الكفار من حضورهم وشهودهم يوم القيامة الممتلئ بالشدائد والأهوال المجتمع على الجزائب الاعمال وما سيلاقونه فيه من العذاب والنكال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم سمعوا حين لم ينفعهم السم نحن الآن في هذه الحياة بنا حاجه أن نستمع وأن نقرأ وأن نفهم لأجل أن نعمل أما الإنسان يفرض في الحياة ثم هناك يستمع لا ينفعه الاستماع هناك إنما الآن موطن التعلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم سمعوا حين لم, لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم ينفعهم البصر لكن الظالمون في الحياة الدنيا في ظلال واضح عن الصراط المستقيم فلا يستعدون للآخرة حتى تأتيهم بغت وهم على ظلمهم من فوائد الآيات في أمر مريم بالسكوث عن الكلام دليل على فضيلة الصمت في بعض المواطن نذر الصمت كان جائزا في شرع من قبلنا أما في شرعه فقد دلت السنة على منعه ولذلك نحن لا نعبد الله إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخبر به القرآن عن كيفية خلق عيسى هو الحق القاطع الذي لا شك فيه وكل ما عداه من تقولات باطل لا يليق بالرسل في الدنيا يكون الكافر أصمى وأعمى عن الحق ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب ولن ينفعه ذلك إذن علينا أن لا نفرط في حياتنا هذه وأن نجعل هذه الدنيا سببا وسبيلا وبلاغا إلى الدار الآخرة وأن نجعل الله والدار الآخرة نصف أعيننا هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد